بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسغرن به نقعا فوسقطن به جمعا إن للناس ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أ يعلم إذا بعثر ما في القبور وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يُومَ إِذِ